لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وو ان في الكبد ايحسب أن لن يقدر عليه احد يقول انكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له فلقتح من العقبة وما أذراك من العقبة فاذكر طابة أو إطابة مَنْ قَرَضَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مُسْكِنًا ذَا ثُمَّ كَ